لآل لا لا لا القرآن الله ل أكبر م لله و س ل ع ه ا ل ي ن ا ل ر ح م ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك العبد ع ل ل ص ا ا س ت よろしくお願い o h